وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اقراهن غفور رحيم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 المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب دري يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء